وَإِنْ قِيلَ لَهُمْ مُسْلِمُونَ هَذِهِ الْقَوْلِ يَتَعْمَلُ مِنْهَا حِجَشٌ وَقُوَّرُ حِبْطٌ وَالْفُرُّ لَأَبَسُ الْجَدَالَ نَفْرَ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَلَتِي الْمُسْلِمِ فَبَدَأَ الَّذِينَ غَرَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا الْعَالَمُ لِيْ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا وَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا سبدی التقيم حداهم و لا يسبون لا التقيم بل أنبلون بما كانوا يسبون و إذ منهم قالوا إلى ربهم ولا لهم فلما نسمعتوا به a oh. للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون من كتاب وعقعوا الصلاة إذن لا نطيع أجر المصلحين وإن الجبل فوقهم كأنهم قلتهم ورنوا أنهم وعقوا بهم كل ما آتيناكم فيه لعلهم لتتقون ربك من بني آدم من غورهم ذريته على قالوا يَا مَعْشَرَ الإِنْسِ إِنَّا كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ ظَلَمَنَا وَأَوْلَىٰ أو تقولوا إنما هَٰؤُلَاءِ وَكُنَّا ذُلِّيَةً بَعْدَهُمْ أَفَتُجْرِمُونَ من عَلَى الَّذِينَ بما وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَنَّاهُمْ الآيات عَذَابَ يرجعون وَاللَّهُ عليهم حَكِيمٌ وَعَلَيْهِمْ نَبَأُ نَبِيٍّ أَنَّ نَوَايَانَا قَدْ من حيث لا يعلمون ومن لهم من نجل بمتين. أولم يتفكرون لصاحبهم من جنة إن هو إذا نذير لم أولم ينظروا في ملكوت السماء والأرض وما أرق الله شيء. وأن عسى أيها قد قضى بأجنون. فلأني حديث حملت حملا خفيفا فمرت فَلَمَّا فلما أفقلت تعرض الله ربهما لهم آدتنا صالحا لهم من, من الشاكين فلما آدهما صالحا جعلا لهم شركا ثم آدهما فدعان الله وعما يشركون أن يشركون ما لا يخرجوا شيئا وهم يقول ولا يستطيعون لهم نصر ولا یم شوند بیا، باید آن را تیم، or ويقف على الكافرين ليحق الحق ويقف على الباطل وعلى بره المسلمون إذ تستغيطون ربكم فاستلاب لكم أني منتظم لأجل من الملائكة المرتفين وما جعله الله وما إلا أشرى وليتطفئ النبي وردهم ومن رسول الله من الله الله حكيم يقول الرب الرب انذا شايقا ولتيهرامون رذا شايقا وان يرب تعالى وله تطبقتنا النوع رب كما الملائكه التي اني معه فتبت الذي الاموا صنف في قروب الذين فلن قتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله آمان ولذب يهلهم بلا محسنان إن الله سمع ناري لا هدو أن الله من قيد الداخلي إن استفتحوا وَإِنْ تَم اممَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعْتَدُونَ فَلَن تُمَاعَنَكُمْ شَيْئًا وَلَكِن تُرْضِي وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَاوَلُوا الْأَكْلَ وَلَا التَّسَامُعَ وَلَا تَغْتَبُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن خیلی اللہ اسمانه و I'm gonna make يسرطون عنه وهو يسرطون على المسيحة وما كانوا أولياء, أولياء من أولياءه إلا المتقر وإلا أكثرهم لا يعدمون وما كان صارهم حيث البيت إلا مكارا وتسرية فذوقوا العذاب وما كنتم بكرون إن الذين كفروا يمتقون أموالهم ليسرطوا وإن كفر وإن ياته ينفر لهم أعقد سنة وإن يعودوا فقد مطر سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ياته فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلموا أن الله مولاه يعمل مولاه ومع النصير